فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم لنعلم أي الحزبين أحصل لما لبثوا أمدا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم آمنوا بربهم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 وهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب رَبِّكَ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 نا را اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها أحاط بهم صرادقها وإي يستغيث يغاث بما المهليش الوجوه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 وجعلنا بينهما زرا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 وإلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما ل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 وضرب لهم مَثَلَ الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه كماء إن أنزلناه من السماء فخلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة فأصبح هشيما تذروه الرياح.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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا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 صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها إلا أحضاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دوني وَهُمْ لَكُمْ عادُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا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 شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خارقها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 فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا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 فحبطت أعماله فحبطت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولطائِف.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 فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مَعَ رَبِّهِ أَحَدًا